بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تقلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من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 وأكوام موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أ فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت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 سَيُذِيبُهُمُ اللهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ